111. بل هم في شك يلعبون 112. ترتقب يوم تأتي السماء بلخال مبين 113. يغشى الناس هذا عذاب أليم 114. رب عنا العذاب إنا مؤمنون 114. وقد جاءهم رسول مبين 115. ثم تولوا عنه وقالوا معلهم مجنون 116. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 117. يوم نبقش البقشة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 وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر هُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاتِحِينَ كَذَلِكَ وَآرَثْنَاهَا فما بَكَت عليهم السماء والأرض وَمَا كانوا منظرين ولقد رجينا بني إسرائيل من العذاب المهيم من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على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 111. كالمهل يغلي في البطون كظل الحميم 112. خذوه فاعتلوه إلى ثواء الجحيم 113. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 114. ذوق إنك العزيز الكريم 115. إن ما كنتم به تمترون المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستذوق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين